قاف والقرآن المجيد بلعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أذا متنا وكنا ترابا 111. ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم 113. وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج 115. أفلم ينظروا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 والنخل باسقات لها طلع نظيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود